بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وَخَسَفَ القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر يُنَبَّأُ الإنسان يومئذ بما قدم وأغفر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به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 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. بِهَا 16. 16. 16. 17. 17. 17. 18. 19. 19.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 118. فكان علقة فخلق فسوا 119. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى 110. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى